لقد ودعنا وستودعنا انت كذلك يوما ما فهل لا اعددت لهذا الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر لا تظن ان غرغره الروح عنك ببعد فلقد عانا من سكرات الموت من هو اعظم عند الله مني ومنك وجميع الخلق انك ميت وانهم ميتون فيمن اقعده الحرمان اقعده يا تائها في الضلال بلا دليل ولا زاد يا من ضيع في الغفله ايام الشباب ابصر وتبي يا رجل قد ازفت نقلوا الى محل ضيق تذهب فيه الحيل مالك فيه مؤنس الا التقى والعمل اي غلام قام في محرابه يبتهل يقول في سجده ودمعه ينهمل يا ظاهر يا باطن يا مالك لا اغفر ذنوب كلها فاشأنك تتفضل وتب علي توبه فهي المناوال والامل